بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَّنَا هل مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُغْفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 اَمْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لَيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قتلتم في سبيل الله أو مستم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون